بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا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 وتصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تبعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى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 فَأَمِنِنَ تَقاوَرُوا إِذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك في جنات مفرمون فما الذين كفروا قبلك مفطعين عن اليمين وعن الشمال عذيب. أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارك والمغادب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فغرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف فراعا كأنهم إلى مصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون